جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خَالِدِينَ فِيهَا ويُكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويُعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالون ان نبي بالله ظننا السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وان لله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما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 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَّتُّمْ إِلَى مَغَانِمَ تَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يبدلوا كلام الله قل لن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 وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فتصيبكم, فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرِضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كفروا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا